يقول من ذبح لغير الله تعظيما أردت المزيد بيان أنهم يذبحون لهؤلاء الموت يعظمونهم ليس تقيدا وعلى كل حال به طيب من ذبح لغير الله فقد أشرك نعم جزاك الله خيرا طيب سائل يقول أنا أدرس القرآن في إحدى مساجد طرابلس وأحفظ القرآن وأحفظ ثلث القرآن. أريد كيف أعلم الأطفال العقيدة الصحيحة. تعلم الأطفال العقيدة الصحيحة بعد أن تتعلم أنت العقيدة الصحيحة. كما قال الله عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أنت تتعلم قبل أن تعلم وما تعلمته من العقيدة الصحيحة بدليله فاعلموا لابناء الإسلام سيم المسائل الظاهرة الجلية الواضحة تعلمهم أن دعاء غير الله عز وجل يعتبر شركا والذبح لغير الله يعتبر شركا وتعلموا أيضا أن التمائم والحروز من وسائل الشرك وهكذا أيضا الطواف بالقبور والاستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وتعلمهم العقيدة الصحيحة في أبواب العبادة جميعا وتبتدئوا بالمسائل الصغار قبل كبارها وعليك أن تترفق بهم فهم صبية صغار تعتني بتدريسهم كمثل الأصول الثلاثة ولا تتوسع فيها عليك بظاهر المسائل بأدلتها ما نصيحتكم فيما يتعلق؟ بطلب العلم نصيحة أن تجد وتشتهد في تحصيل العلم النافع قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة على أنني أنصحك أن تأخذ العلم عن أهل عن شيخ صحيح المعتقد سليم الممهج على علم لا أن تغدو وتروح على أشباه المتعلمين متعالم أو قد يكون جاهلا أقبح من هذا أن يكون حزبيا فلا تأخذ العلم إلا عن أهل من طلاب العلم الموفقين المسددين وقبل هذا من العلماء الراسقين الربانيين وإذا استطعت أن ترحل إليهم فينبغي أن ترحل فهي سنة السلف رضوان الله عليهم وعليك أن تبدأ بصغار العلم قبل كبار بالمختصرات قبل المطولات وعليك أن تعتني بالضبط والحفظ وعليك أن تتخذ رفيقا من طلاب العلم صديقا يعينك على المراجعة والمثابرة فإن كثيرا من طلاب العلم ضعفت همتهم بسبب أن رافق البطالين أهل الفراغ يقول نريد نصيحة مختصرة عن الألفة والتوادد بين المسلمين وعن ذم الفرقة والاختلاف هذا أمر مهم الاجتماع على الحق والألفة والمحبة والتعاطف والتراحم بين عموم المسلمين هذا أمر مهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى وتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فريحون فالحذر من الاختلاف وأسبابه فالخلاف شر الخلاف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 يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فحرصوا على المحبة بينكم والتآخي والتزاور وإياكم والشحناء والبغضاء فإن تفرقكم هذا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاولوا جاهدين على إصلاح ذات البين قال الله عز وزل والصلح خير قال الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاحذر عبد الله أن تكون معول شر بين إخوانك تسعى بينهم بالفرقة بالنميمة بالضغينة بالحقد لقد أجاز الشارع أن تكذب لأجل الصلح ففي حديث أم كلثوم عند البخاري ومسلم ليس بنمام الذي يسعى يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا فانت يا عبد الله أصلح بين إخوانك وذكروا بالاجتماع والألفة وعلينا أن نبتعد عن حضوض أنفسنا وأن نعظم السن الموقر المبجلة فآفة هذه الخلافات هي حضوض النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، فاحذر عبد الله أن تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله ما هو كي أو كيفية مواجهة الغزو الثقافي الغربي والشرقي في وقتنا هذا محاربة هذا بالعلم الصحيح أن يقبل المسلمون على تعلم دينهم هذا هو العلاج أن ينتشر الدعاة إلى الله وطلاب العلم في بث عقيدة التوحيد وفي تعليم الناس الخير والهدى ومن كان متأهلاً قوياً فليرد عليهم وعلى شبواتهم وعلى ضلالهم ونقذف بالحق على الباطل أكمل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أنا شاب سلفي أقسمت أن لا أقوم ببعض بمعصية وفعلتها خمس مرات ما هي كفارة؟ أولا لست بحاجة إلى هذا القسم اعزم على ترك المعصية مستعينا بربك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جاهد نفسك في التخلص من المعصية بأخذ الأسباب إن كانت المعصية يعينك عليها إذا كانت المعصية يعينك عليها صديق سوء فينبغي أن تبتعد عنه وإن كانت المعصية بسبب قربك من الفيتان فينبغي أن تجانب الفتان إن السعيد لمن جنب الفتان خذ بأسباب السلامة تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس وأكثر من الدعاء أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم أما ما ذكرته في السؤال فالكفارة واحدة لأنه حلف متكرر على شيء واحد أو حلف متكرر والمعصية لا. إذن إذا حلفت على خمسة أشياء بأن قلت لا أفعل هذه المعصية ثم فعلتها فهذه كفارة فإذا كررتها فكفارة أخرى أنا شاب سلفي ولا أصلي الفجر صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صلاة الفجر أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا ومن صلى في صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فليحرص العبد على صلاة الفجر لما لها من أجر عظيم ولأنها فارقة بين الصدق والنفاق عياذا بالله وأسباب القيام لصلاة الفجر هو أن ينام مبكرا وكذلك أن يعزم على شهود صلاة الفجر عزما صادقا فلو صدق الله لكان خيرا لهم كذلك أيضا يجعل بعض أهله يوقظونه ويعينوه أو بعض إخوانه كذلك أيضا يجانب المعاصي فإن المعصية تثقل العبد على الطاعة إذا كنت طائعا في نهارك فسيسهل عليك بأمر الله أن تقوم إلى الفجر فالمعاصي تكبل العبد نسأل الله لنا ولكم التوفيق للطاعة والبعد عن المعاصي ما حكم سب الله عز وجل أو الدين في حالة غضب شديد ما وجدت من تسب في حال غضبك إلا رب العالمين سب الله وسب الدين يعتبر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام وهذا لا ينبغي أن ينازع فيه فالله عز وجل سبه يعتبر كفرا لما يتضمن من تنقص للذات الإلهية هو المنعم المتفضل عليك وهو الذي أوجدك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم وكبرك من صغر وأطعمك من جوع وسقاك من عطش وأعطاك من منع رب العالمين المتفضل كان الجزاء منك أن سببت فنعوذ بالله نعوذ بالله من حال كهذا عبد الله اتق الله في نفسك وتب إلى ربك وأكثر من الندم والبكاء فسب الله عز وجل من أعظم بل أعظم جرم يرتكبه العبد أن يجرؤ على ربه وأن يستهين بالمنعم المتفضل اتق الله في نفسك ولتستغفر ربك الليل والنهار ولتنطرح نادما باكيا عل الله أن يقبل توبتك سب الله كفر وردى عن الإسلام فلتحذر عبد الله أن تستئين بهذا الأمر الجلال ولو كان ثمة حدود تقام فإنه من سب الذات الإلهية فينبغي أن يستتاب وإلا فلتضرب عنقه وبعد هذا فإننا نحمد الله إليكم على هذا اللقاء الطيب المبارك بعد غياب طويل وإنني لا أحمد الله عز وجل أن يسر اللقاء بإخواننا وأبائنا وأبنائنا وكذلك أيضا أشكر كل الأخوة الذين بادلونا المحبة وسروا وفرحوا برجوعنا فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا إخوة متحابين في الله عز وجل ولا ننسى أن نشكر الإخوة القائمين على رعاية هذا المسجد المبارك لما بذلوه من خدمة طيبة لإخوانهم وحسن ضيافة واستقبال ورعاية للمكان أيضا فنشكر كل من بذل خيرا ونسأل الله العظيم أن يضاعف لهم الأجر والمثوبة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا